المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربنا صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة <تصفيق> وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناك وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَرْضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَنذَامْتُمْ أَنَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ووقع الكتاب هو رضوا على ربك صفا ان قد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل جامتم ان لن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا اللهم برحمتك الواسعه اللهم ووئل الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا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 بَلِ اسْتَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ قَوْلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَدِرْعَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اشهتهم خرق السماوات والارض ولا خلق انفس وما كنتم تتخذون المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين دعوتم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا فرى المجرم